شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة في محرم سنة 658 هجرية اكتح هلاكو مع جنود التتار مدينة حلب نفس المدينة اللي بتتبادل وقته هلاكو جد من جنود بشار جد من الجدود بتاع بشار والشيعة وهؤلاء المفسدين المدمرين اكتح مدينة حلب ودمر المدينة بالكامل وقتل الرجال وقتل العلماء وذبح الأطفال واختص بالنساء وسالت الدماء في الشوارع مناظر أبشع المناظر اللي انتوا شايفينها على الشاشة اللي جنبي دهيت اللي حاولنا بها نحن نقول لكم شيء من الواقع اللي بيحصل اللي انتوا عارفينه ولكن كمنظر يغني عن الكلام اللي احنا بنقوله اكتحوا لكم مدينة حلب ودمر مدينة حلب واحتل مدينة حلب واعتقدت الامه ان خلاص القضية انتهت وخلاص في 658 هجريا نفس السنة نفس السنة 25 رمضان يوم الجمعة 25 رمضان بعد 6 شهور من اجتياح حلب تهزم جنود التطار أزيمة نكراء في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ ان النجاج كامل يباد ما يفضلش منه ولا جندي واحد لدرجه ان قطز ما فيش جند من التتار هرب يقول للناس انهم اتهزموا قطز اضطر انه فور النصر ينزل ويروح للشام عشان يطهر الشام من التطار لان ما فيش حد من التتار عرف يهرب الكل اتقتل في خلال ست شهور بس نجوما في سماء العز لهم نون تلأ لا أكل والسخاء وفيهم جمع الطيب وبعد عشر أيام يعني قبل خمسة شوال في نفس السنة قطز دخل حلب وحرر حلب من جنود التطار حلب في ست شهور بعد المناظر الكارثية اللي احنا شايفينها على الشاشة وأشد منها اتحررت ورجعت تاني للإسلام ورجعت تاني لعز الإسلام في صالهم جملتهم طيبات كغرس جاده قطر الطلال فمحتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال